وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أبدا இூ ந هَذَا عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِيَنُ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا وَلَكِنَّ <صفح> وَانْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَ انكم فاصبحت من الخاسرين فايصبروا فان نار مسؤل لهم ويس وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِم ألقى عليهم القول في أمم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسري وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِي أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يَغُرُّ الْإِنسَانَ كَمَا غَرَّ الْجِنَّ ۖ إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِيَغِيثَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَنَا فِي الْقُرَّةِ مِنْ الْأَمْرِ عَدُوًّا مِّنَ الْجِنِّ وَلَا مِنَ الْإِنسِ ۗ إِنَّكَ تَسْمَعُ وَتَرَىٰ